Alhamdu rabbil alamin arrahmanir rahim وَلَمْ يَرَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وجعلنا, وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ مِّنْهُ أَفَلَا في الأرض الراسي أن تبيد بهم وجعلنا فيها فجاجا سخلا لعلهم يتدوا في الشر والغير فتنة وإليه ما ترجعون وإذا رأىك الذين كفروا ينتخذونك إلا غسوا فهذا الذي يذكر آميتكم وهم بذكر الرحمن هم